الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل امه شهيدا عليهم شهيدا عليهم ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء واهد ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وإيتاء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 س واحدة ولكن يضل من يشاء ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسألون عما كنتم تعملون.